لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي العَذَابِ هم خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا إليه ما اتخذوهم أولياء ولكنّك كثير ولكن كثيرًا منهم فاسقون لا تجدنّ أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا